يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقد قدم بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَشَفَقْتُم أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا نَجْوَكُمْ صَدَقَاتٍ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 الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصد وَمَن سَبِيلَ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُم أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ولائك أصحاب النارهم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويح. تَرَوْنَ انَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَنَّ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحاد الله ورسوله أولئك في لذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز